نادرا ما الذي يصلون سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أسواج سيدنا محمد وعلى ضرية سيدنا محمد وسلف تسليما كثيرا رب اغفرني ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى اصحاب سيدنا محمد. وعلى اسواج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحم ما كما فاباء مرسل منها تحيا النفوس رجال الحزم اهل الازواق يال عيون العلم من القدوس دارت في نبرا من الشفوس Oooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, منها أو إنما الكون بحار في ده من سبعه في ده شوفه وسين صغبا ونسين بيرى ناحيه من في حريف مدفي لنا فيه فصبح وغصرى النبات وشو Yes, oh. oh. Oh eh. god. أنبياء الله لا بأداء وتبدأ المحبوب يزمو دلالا وبلال الغراب قام ينادي يا, يا أهيلان ابعدت عن حب الحبيب فكيف في يوم مولده في شهر مولده نجتمع حبا وفرحا بمولده فرحا بالرحمة المهداد كيف لا والارض والسماء والشجر والحجر فرح بمولده صلى الله عليه وسلم واشتاق إليه فكلما ذكر صلوا عليه وسلموا تسليما نور قدس نفوى الحبيب نمى بأشرف أرض فمح جل والعنى والضلال فكسل الكون من بهاه وشاح وحب الليل من سناء سناء الهلاء Maar ik ya niet te vergeten dat صحاب الملاح ملاح نجم في السماء ولا Soon. See وصوله إلى المدينة، سمع أهلها بقدوم سيدنا بلال مؤذن رسول الله، جاء سيدنا الحسن والحسين إلى سيدنا بلال يطلبون منه الأذان، وبعد الإصرار والالحاح عليه، قام سيدنا بلال.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 فبكى أهل المدينة كلهم تذكروا تلك الأيام ورسول الله بينهم يرونه ويراه يا سيدي يا رسول الله إن بكى أهل المدينة وهم قد رأوا لفراقهم إيام فكيف بنا ولم نراك امنا بك وصدقناك واحببناك بل عشبناك يا سيدي يا رسول الله نسال الله ان لا يحرمنا رؤيا في الدنيا وشفاعتك في الاخره وصحبتك في الجنه يا خير خلق الله على خطاك حتى نلقاك يا شفيع عند الله يا عند الله يا, الله يا رسول الله يا حبيب الله على الاعتاب وبكيت له بالباب وفي دون عتاب قد, قد جاء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وعلى العشاق تجلى أهل الأحباب وسلم ما قال لباكد كلا يا عرف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي اجرنا من النيران قال وجد لا إلا من يسكن فيي وجد لا إلا من يسكن وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه عليم أو أخفيه هو من رسول الله صلى Allah alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. ala ni ala men kalt. Ya Rabbi ammati. Ejrhaa. Mena Zelemmig, على طيبه ilelhorat, الى الحرام مدينه رسول الله يا طيبه مدينه allofoïm, allofoïm, allofoïm, allofoïm, allofoïm, allofoïm, allofoïm, allofoïm, قنبلة خضراء يا طير انا اراها ولو نظره يا طير افس الخضراء يا طير لما لما وصلنا المدينه لما وصلنا المدينه لما توصلنا المدينة, المدينة, المدينه فاض الدمع من عينينا لما نوصل الغاديه فاض Lieve Nederlandse medewerkers, ik ben hier. Ik ben hier. Ik En dan عيني تراكي. متى عيني تراكي يا قمرا بمرغ خدي بسرانكي يا خير من اقوال يا محمد خير الامان يا محمد بدر التمام يا وفيكي الكرام وفيك الصحاب الكرام يابا واسمع ان كنت زعلان واسمع وان كنت حيران فيها الصحاب الكرام كل الصحاب الكرام واهل الاباقيع الكرام واهل الاوحون الكرام Zabedt daarbij islam, ja vijf het islam, ja vijf het islam, ja vijf het islam. Allah, Ja, Tirol, Sjoegie, Wallah, Wallah, Wallah, Wallah, Wallah, Wallah,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 Deen ta nasulilla Deen ta nasulilla معبد قصة الشاة الحزينة خبرينا يا أم معبد قصة الشاة الحزينة خبرينا خبرينا آه آه خبرينا خبرينا يا معبد قصة الشاة الحسين كيف تر الضرع لما كيف تر الضرع لما بس ابو كف الامين امصار غنت اقبل الفطر علينا جاءت امصار غنت للحبيب للطبيب جاءت امصار غنت طلع البدر علينا كلنا صاروا صار كلنا احباب طه كلكم أنصار صار غنوا غنوه غنوه طالع البدر علينا طالع بدر علينا جاءت ذي الأنصار غنم، فلعل بدرو علينا جاء ذي الأنصار غنم، فلعل بدرو علينا جاء ذي الأنصار غنم، فلعل بدرو علينا جاءت ذي الأنصار غنم فلعل بدرو علينا جاء ذي الأنصار غنم علينا جاء ذي الأنصار تروعت ايدا الانصار ¡Suscríbete no, no. علينا جاءت الأنصار غنت اقبل البدر علينا يا نبيا يا حبيبا يا نبيا يا حبيبا يا رسولا يا رسولنا يا نسيمة في المدينة يا المحب يا المحب ان اعطي اكبر عالم Ame, neer op die سلم على طه كل العمر راح وشلو وشلو بكلي وشلون نغاو حبيبي محمد شو هالكلمه يا حبيبي يا حبيبي, حبيبي محمد شو هالكلمه يا عدي صلي ركن صلاه Ik ben gaan we naar de En de En Aan taak, kluur, rachel, chelonen, namelijk, en chelonen, O, mijn de, mijn geval, mijn de, mijn de, إلى الوصول اشتاق قلبي العالي سلم لي سلم على الصحابة جميعهم هم اللي كانوا مع الشفيع القمر وجمع حواليه ما لا سلم عليه صلوا على بيصلوا صلّو يا سعد اللي صلي عليه يا ياسين لما توصل Okay. الحاضرين من ألفا والمادحين والحاضرين, والحاضرين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 اللحم والمالي والله من احبها اهل القرار اتحبها واهل السماء اتحبها والشيخ محمود اتحبها والشيخ يوسف اتحبها والحاضرين اتحبها اهل لبنان اتحبها والشيخ ماهر اتحبها والمادحين اتحبها <سؤال> يا رب الجود يا رب الكرم والجود بزيارتك موعود. يا رب الكرم والجود بزيارتك زيارتك <سؤال> <سؤال> يا يا رب الكرم والجود <سؤال> في موعود يا أبو الكرب والجود في موعود يا أبو الكرب والجود في شفاعتك موعود يا أبو الكرب والجود في يا أبو الكرب والجود موعود يا يا يا يا, يا, يا والكارب والجود لشفاعتك موعود يا والكارب والجود لسيارتك موعود يا والتياب الطيب يا زينات الوجود أهل الأراض اهل الزمان اهل لبنان والمادحين فات الخضرة إلا نظر يا سيدي كرم العالي والزهرة إلا نظرة يا سيدي محمد أبا بكر الصديق ونلم دحم محمد بكر بالله نظرة يا سيدي يا صاحب التحقيق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 واني لم نح محمد وعثمان يا ابن العبان واني لم نح محمد, محمد وعلي يا قرة عيني بالله نظره يا جناد يا والد الصفيد We learned of ZANG en dat is صورات راقبة فاجمع صورات I'm Jammer, jammer, Clear is a